فسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون.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 إن في ذلك لذكرى لأول الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ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 فمن اهتد فلنفسه وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّلُ أَفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطغيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا اِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوَابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبَّة فدخلوها خالدين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 فين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقل الحمد لله رب العالمين.